تستخبي كل ما بقى اقولها فاكه مش باطر قد ما ني كل مره يجري فيها كده ليه ودي هي كلمة واحدة بس مش في هره في القلب في جوه قلبي حاجه مستخبيه كل ما بجي اقول افك مش بقدر ودمعي بوقف وبنز this it was october عندك مشاعري حتى اخدها وسائل انا صعبة عيش حياتي وانت لاحظة بعيد احساسي بيك في وقت ضع في قول حياتي نقصة جدا Check it. I was painted